قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين فتل عليهم نبأ بن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتل لك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئم بسعت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط ما أنا بباصي يدي إليك لأخد لك إني أخاف الله رب العالمين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 فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء أَقِيمٍ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سُوءَ أَقِيمٍ فَأَصْبَحَ مِنَ